قال إِا أُررسِلن إِلَ قَومِم مجرمين إِلَّا آلَلوطُ إِ لَم نَجهُم أَجمَعين إَِّا مَرَأتَ قَدَّّرنَ إِهَا مِنَ الغابِرين.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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَبَ رَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ ذَا بِرَءَاهُ لَائِمٌ قَطُوعٌ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 فَجَعَنَا عََهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم حِجََةَم مِن سِجيل إِ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ للِلمُتَوّميد وَإِنَّهَا لَ بِسَبِيلٍ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 الانفس ان ربكم لراؤف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء وَلَوْ شَاءَ لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ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 وَإِن تَعُدّون عمَتَ اللهَّهِ لا تُحصُوهَا إِ اللهَّهَ لَغَفُور الرَّحيِيم وَلَّهُ يَعلَُ مَا تُسِّونَ وَماَا تُعَّنُون وََّذينَ يَذعونَ مُِون اللَّهِ لا يَخلقونَ شَيئ وَهُم يُخْلَقُون.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 لا جَرَمَ أنأَن اللهَّه يَعلَمُ ماَا يُسُِّونَ وَماَا يُعلنُون إِهُ لا يحِبُّ المُسْتَكبرِين وَإذَا قِيلَ لَهُم مَاذاَا أَ زَل رَبّكُمْ قالَاوا أَسَافيرُأَوَلين.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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن اَيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فأَصَابَهُ سَئَةُ مَا عَعملِلوا وَحاقَ بِهِم ما كَوا بهِهِ يَْتهزئون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 لبَّن لَهُ الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَعلَمََّينَ كَفرَرُوا أنهُ كَانوا كَذبِين إِ ماَا قَوونَا لِشَيء إذَا أَرَدَنَاهُ أنَّ قول لَ كُ فَيَكُون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 أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 َتمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَستَكبِرُون يَخَافُونَ رَبَّهُم مِثَووقِهِم وَيَفعَونَ ماَا يؤَّرُون وَقَالَ اللهَّهُ ل تَتَّخِذُ إِلَ هَن سنَّين.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 ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِيهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 اللهَّهِ لَ قَذَ أَرسَلنائِلَ أُمَمِ مِنْ قَبلِكَ فَزََّّنَ لَهُ الشَّيطانُ أَعمَا لَهُم فَهُوَ وَلّوهمُ اليَوم وَلَم ذااب أَلم.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 فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا